الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطابوا من شاكم وتبوتتم جميعاً من الجنة منزلاً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 في المحاضرة الماضية عن القضاء والقدر لغة واصطلاحا وبينت منزلة الإيمان بالقدر بين مراتب الإيمان أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى وقلت بأن أهل السنة قد اتفقوا على أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب وذكروا بالمرتبتين اللتين تحدثت فيهما في المحاضرة الماضية الإيمان بالقدر على أربع مراتب المرتبة الأولى هي مرتبة العلم وهي الإيمان بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علم من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات فعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ وأنه تبارك تعالى علم مالخلق ما عاملون قبل أن يخلقهم علم مالخلق ما عاملون قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم واجلهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم. ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار علم الله تبارك وتعالى دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهى كل ذلك بصفة العلم فهو العليم اللطيف الخبير وهو علام الغيوب وهو عالم الغيب والشهادة قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد فصلت الحديث في هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر ألا هي مرتبة العلم؟ فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون المرتبة الثانية بإجاز هي مرتبة الكتابة وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال عز وجل وكل شيء احصيناه في امام مبين وقال عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مستطر مكتوب فالمرتبة الثانية من مراتب الايمان بالقدر هي مرتبة الايمان بالكتابة. الله عز وجل علم ثم كتب كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله تبارك وتعالى في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقلت بأن المراد خمسين ألف سنة المراد هو تحديد وقت الكتابة وليس أصل التقدير فأصل التقدير أزل كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة التحديد هنا هو تحديد لوقت الكتابة لا لأصل التقدير فأصل التقدير أزل فأصل التقدير أزل هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهذه المرتبة ألا وهي مرتبة الإيمان بالكتابة يدخل فيها الإيمان بخمسة تقادير تذكرون يدخل فيها الإيمان بخمسة تقادير التقدير الأول والتقدير التقدير الأزلي قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا هو التقدير الأزل هل ولا نسيته يبقى هذا هو التقدير الأزل مرتبة الإيمان بالكتاب يدخل فيها الإيمان بخمسة تقدير التقدير الأول هو التقدير الأزل أن الله عز وجل قدر كل شيء منذ الأزل في الأزل قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والآيات في هذا الباب كثيرة والعنده في هذا التقدير هو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرت كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والتحديد كما ذكرت المراد بالتحديد هو تحديد وقت الكتابة وليس المراد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 وكنا زرية من بعدهم أفتولكن بما فعل المبطلون. فالتقدير الثاني هو التقدير في يوم الميثاق. والحديث الذي رأى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حديث ابن عباس حافظ ابن كثير صحح هذا الحديث مقطوفا على ابن عباس. وضعفه مرفوع لكن سنده يصححه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وذأخذ ربك من بني آدم من ظهر ذريته قال عليه الصلاة والسلام أخذ الله تعالى أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم ولذلك الآية تقول وذأخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهرهم ذريتهم، ولم يقل ذريته، وأشهدهم على أنفسهم ولم يقل على نفسه، فالله عز وجل أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه تبارك وتعالى كالذر ثم كلمهم قبلة يعني استنطق الله كل ذرية سيخلقها من ظهر آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم استنطق الله عز وجل هذه الذرية فنطقت قال عليه الصلاة والسلام فنثرهم بين يديه فكلمهم قبلا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 التقدير الثاني هو الإيمان بالتقدير في يوم الميثاق لكن من رحمة الله عز وجل أن الله لم يعامل الخلق على هذا الميثاق وإنما أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ولم يؤاخذهم بهذا الميثاق الأول وبهذا الإقرار الأول كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى المرتبة الثانية هو الإيمان بالكتابة في يوم المثال، هذا هو التقدير الثاني. أما التقدير الثالث، أما التقدير الثالث في مرتبة الكتابة هي أو هو تقدير العمر، التقدير العمر، وهو عند تخليق المطفه في الأرحام. هذه مرتبة ثالثة من مراتب الكتابة يكتب الله تبارك وتعالى أيضاً تقديرا عمريا عند تخليق النطف في الأرحام كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآيات النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله تعالى وكل بالرحم ملكه إن الله تعالى وكل بالرحم ملكه فيقول الملك أي رب مطفة هذا هو السؤال الأول مطفة أي رب علقه يعني هل تتحول المطفة إلى علاقة وتتعلق المطفة بالرحب أم لا تتعلق ويقتصر الأمر على مجرد لقاء للرجل مع مرأته فحسب؟ السؤال الثالث أي رب مطفة؟ فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقها قال الملك أي رب؟ أذكر أم أنثى سؤال خامس أي رب أشقي أم سعيد السؤال السادس. ما رزقه السؤال السابع ما أجله يقول المصطفى ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء يبقى دي المرتبة التالتة من مراتب التقدير في التقدير الثالث من مرحلة الكتاب التقدير الأول تقدير ازلي. والتقدير الثاني في يوم الميثاق والتقدير الثالث تقدير عمري. هلتم معا يا ولا ركز بقى? يبقى التقدير الثالث تقدير عمري. عند تخليق مطفى في الارحام. يكتب الله عز وجل الرزق والاجل والسعادة والشقاء يكتب كل شيء. نسى الله نجعناكم من اهل السعادة. التقدير الرابع باجاز هو التقدير الحولي في ليلة القدر. التقدير الحولي في ليلة القدر. قال الله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم. فيها أي في ليلة القدر يفرق كل امر حكيم. أمر من عندنا إن كنا مرسلين. قال مجاهد ليلة القدر هي ليلة الحكم. ليلة القدر هي ليلة الحكم قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتبوا من أم الكتاب ده التقدير نوه أحسنت الأزل قال ابن عباس يكتبوا من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة كلها من موت وحياةٍ ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان تقدر ذا امتى؟ ليلة القدر عشان كده النبع عليه الصلاة والسلام يعني حتى على الاجتهاد في الطاعة في ليلة القدر لان من ادرك هذه الليلة فقد ادرك خيراً كثيراً قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابة غفر له ما تقدم من ذنبه وفيه زيادة حسانها الحافظ محجر وغيره من أهل العلم وما تأخر هذه الزيادة في غير رواية الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا لفظ الصحيحين وفيه زيادة حسانها الحافظ وغيره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة كلها من موت سبحان الله وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان قال مقاتل وهو من أئمة التفسير يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي يقدر الله أمر السنة في ليلة القدر. وذكر سعيد بن جبير في هذه الآية كلمات جميلة جدا قال سعيد إنك لا ترى الرجل. يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى خلاص قضي عليه بالموت فهذه السنة وماشي يروح لكن خلاص وسجل عند الله عز وجل في الموتى قال اللهم اجعلنا من أطول هذه الأمة أعمارا وأحسنها أعمالا يا أرحم الراحمين وعن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك قالوا في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها والآثار في ذلك كثيرة جدا عن السلف لذوان الله عليه. يبقى التقدير الأول من تقدير الكتابة هو التقدير الأزل والتقدير الثاني في يوم الميثاق والتقدير الثالث العمري والتقدير الرابع في ليلة القدر. التقدير الخامس والتقدير اليومي يوم بيضاء. قال تعالى كل يوم هو في شاء جل جلال الله ما فيش تعارض أبدا كل يوم هو في شاء طب الآية معناها هي ايه النبي فسرها عليه الصلاة والسلام راء بن جريف رحمه الله عن منيب بن عبد الله بن بن بن عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شاء فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن الله عز وجل قل كل يوم هو في شأن قال وما ذاك الشأن فقال عليه الصلاة والسلام أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين يا الله اللهم ارفعنا يا رب أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين كل يوم هو في شهر وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شهر قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع مقاما ويضع آخرين والإمام البخاري روى هذا الحديث معلقا معلقاً. وهو معلق صحيح من المعلقات الصحيحة الإن بخار رحمه الله تعالى وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يوم هو في شأ قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ومن أجمل ما قاله قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمي في قوله تعالى كل يوم هو في شأ قال اسمع قال من شأنه أن يجيب داعية وأن يعطي سائلة وأن يفك عانية أو يشفي سقيما وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعية ويكشف كربة ويجيب مضطرة ويغفر ذنبا وقال قتاده لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريحهم ومنتهى شكواهم جل جلال الله وقال البغوي رحمه الله تعالى من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانية ويفرج مكروبا ويجيب داعية ويعطي سائلة ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله في خلقه سبحانه وتعالى وهكذا أيها الإخوة فالتقدير اليومي طفل Arrival فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري لماذا مركزين خالص تنست ولا ايه التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري والتقدير العمري تفصيل من التقدير في يوم الميثاق والتقدير في يوم الميثاق تفصيل من التقدير الازلي واضح طيب فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق المطفه والتقدير العمري تفصيل من التقدير العمري الأول في يوم الميثاق وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين والإمام المبين هو من علم رب العالمين جل جلاله وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل فانتهت الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الإرادة والمشيئة ركز معي جيدا المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة العلم والمرتبة الثانية الكتابة والمرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة الله علب علب وكتب وأراد وشاء خلي بالك علب وكتب وأراد وشاء. إذا المرتبة الأولى العلم والمرتبة الثانية الكتاب والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه مرتبة إليه الإرادة. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. مشيئة قال تعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني منه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الآيات في المشيئة والإرادة كثيرة جدا فالسبب في عدم وجود الشيء والله عز وجل قل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته وإرادته لذلك لا لعجزه عن فعل ذلك فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته وإرادته لذلك لا لعدم قدرته على فعل ذلك تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك إنما امره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا وقال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤدي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء خلبي لكم مرتبة المشيئة والإرادة قل اللهم مالك الملك تؤدي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فهذه المرتبة مراتب الإيمان بالقدر معناها أن كل ما يجري في الكون بمشيئة الله وإرادته جلوسك الآن بمشيئة الله جلوس الآن بمشيئة الله وإرادته مكانك الذي جلست فيه بمشيئة الله وإرادته ما من شيء في الكون يقع إلا بمشيئة الله وإراداه لا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا بمشيئة الله وإرادته ولا تسود دولة قل ب vehemك من كلمة دول ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بإرادة الله ومشيئته هذه القاعدة البيانية أي التي بينتها تؤكد قاعدة إيمانية عقدية ألا وهي الإيمان بمرتبة الإرادة والمشيئة كمرتبة ثالثة من مراتب الإيمان بالقدر فلا يقع شيء في كون الله إلا بمشيئته وإرادته فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يخرج عن إرادة الكونية شيء والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة تدبر والله يا أخي الحديث عن الإيمان بالقدر والله يملأ القلوب بالرضا يملأ القلوب المؤمنة ويملأ القلوب المرتابة بالشك سيزداد مريض القلب مرضا وريبة وشكا وسيزداد المؤمن بالقدر إيمانا وأمنا وثقة وطمأنينة وحبا ورضا عن الله تبارك وتعالى من سيحتج بالقدر في المعائب سيهلك به ومن سيحتج بالقدر في المصائب سيسعد به كما قال ابن تيمية القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب وليس كما قال هذا الجاهل الغبي حينما رأى رجلا يزني بمرأته فلما نزل إليه قالت امرأته هذا قدر الله فقال علمك بالقدر أحب إلي من زناك جاهل فالقدر لا يحتج به في المصائب في, في المعائب وإنما يحتج به في المصائب إذا كل شيء في الكون يقع بمشيئته تبارك وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاك وقد ذكرت أدلة قرآنية قبل ذلك قال الله تعالى وهي آية عمدة في هذا الباب يقول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقال الله تعالى فمن يرد الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إثبات لمرتبة المشيئة والإرادة واسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فالآيات في هذا الباب كثيرة جدا لقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا من أفطه أبواب هذا الكتاب فقال باب في المشيئة والإرادة انظر إلى فقه الترجمة وعلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه فقه البخاري في تراجمه فالترجمة وحدها عند الإمام تأخذ منها فقها كثيرا قبل أن ترجع إلى تفصيل الباب انظر إلى الترجمة باب في المشيئة والإرادة باب في المشيئة يثبت بهذه الترجمة مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى ويروي في هذا الباب حديثا عن أبي موسى الأشعري والحديث رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة يعني إذا جاء سائل يسأله أو طلب منه رجل حاجة يقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء خلي بالك اشفعوا تؤجروا لكن الشفاعة دي لن تيسر ولن تعسر إلا بمشيئة الله اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء فأوصل نبيه الشفاعة الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام كقلب واحد يصرف حيث شاء واضح ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلب فالإنسان يا إخوة ينسي على حال ويصبح على حال قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة تعرض الفتن على القلوب حديث حذيفة معذرة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبي قلب اسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه وقلب ابيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض اللهم ارزقنا هذه القلوب التقية النقية البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الصحيح مسلم حديث أبي وغيره ستكون فتن كقطع الليل المظلم هذا هو الشهد الذي كنت أود أن أستدل به ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا فسأل الله أن يثبتنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت لا ما ينفعش هذا سوء أدب مع الله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارزقني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت قال وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له شو مرتبة المشيح إنه يفعل ما يشاء لا مكره له فليعزم الإنسان مسألته لا يعلق إن كان الطلب مع الله تبارك وتعالى يعلق الأمر على مشيئة يقول إن شئ لكن أنت إن كان الأمر مرتبطا بك كبشر فعلقه على مشيئة الله يقول أفعل ذلك غدا إن شاء الله لكن لا تقول لرب أرحمني إن شئ لا وليعزم مسألة إنه يفعل ما يشاء لا مكره له ففيه إثبات لمشيئة الله تعالى فهو الغفور الرحيم الرزاق إذا شاء وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا مكره له والحديث فيه الحس واضح على العزم على المسألة والجزم فيها دون ضعف أو تعليق على المشيئة وإنما نهي عن التعليق على المشيئة لأنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراف وهو البشر المربوط والله سبحانه وتعالى لا مكره له كما قال عليه الصلاة والسلام شاهد واضح؟ طيب وقول النبي إنه يفعل ما يشاء لا مكرحا وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث الذي ذكرته روه مسلم حديث أبي غريق وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مسلم أحمد ومصنف النبي شيبة والنسائي والطبراني وغيرهم بسند صحاحه الألباني رحمه الله تعالى أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئه قال أجعلتني لله ندة بل قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندة أو عدلة في رواية بل قل ما شاء الله وحده والحديث واضح الدلال على إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل له المشيئة المطلقة وأن للعباد مشيءة خاضعة لمشيءة الله ولو كانت مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم فمشيئة النبي تابعة لمشيءة الله عز وجل وليست مستقلة عنه منفردة عنه بل قل ما شاء الله وحده فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرن الرجل مشيئة الله بمشيئة رسوله حيث عطفها بالواب ما شاء الله وشئه الواو التي لمطلق الجن من غير الترتيب ولا تعقيب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والرسول كغيره من البشر الكل خاضع لمشيئة الله تبارك وتعالى ومشيئة البشر جميعا تابعة لمشيئة رب البشر جل جلال وفي صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين اللهم فقهنا في ديننا يا رب وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. من يريد الله بي خيرا يا سلام يفقهه في الدين ما قلش يعطية الدنيا من يريد الله بي خيرا يعطيه المنصب كلا من يريد الله بي خيرا يعطيه الوجاهة والشهرة كلا من يريد الله بي خيرا يفقيه في الدين إذن كان ella أحد السلف يقف مع هذا الحديث وقفة جميلة ويقول يا رب لا أدري على أيهما أشكرك على أن أردت بي خيرا أم فقهتني في الدين ما هو لا يفقهك إلا إن أراد بك الخير فالأمر فيه نعمتان النعمة الأولى هي إرادة الله الخير بك والنعمة الثانية هي أن يفقهك في الدين فيقول يا رب لا أدري على أي النعمتين أشكره على أن أردت بي الخير أم على أن فقهتني في الدين نعمتان من يرد الله به خيرا في الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا فيه إثبات لمرتبة الإرادة والمشيئة. فيه إثبات لمرتبة الإرادة والمشيئة وأن الأمور كلها تجري بإرادة الله ومشيئته تبارك وتعالى. أعتقد الأدلة في هذه المرتبة مرتبة الإرادة والمشيئة واضح من القرآن والسنة. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر والمرتبة الأخيرة هي مرتبة الخلق. وهذه المرتبة زل فيها كثير من الفرق كالمعتزلة والقدرية النفاة والقدرية الجبرية وأنا لا أحب أن أقف مع تفصيل أقوال الفرق في هذه المسائل حتى لا أشوش على أحد من البسطاء وإنما يعنيني أن أؤصل المنهج الحق فعز فالمرتبة الرابعة المرات بالإيمان بالقدر هي مرتبة الخلق وهي أن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه وهي المرتبة التي اختلف فيها الفرق مع أهل السنة كما ذكرت الأدلة على هذه المرتبة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة كثيرة قال الله تعالى حكايةً عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما حطم الأصنام وخاطب قومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون اثبت لمرتبة الآيه الخلق فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومن هذا أفعال العباد وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون وقال قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام حديث صلى الله عليه إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته وطبعا لفظة الصنع كان بعض الإخوة أنكرها على بعض أهل العلم لكن الإنكار في غير محله لأنها لغة قرآنية النبوية قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته وهذه نصوص واضحة الدلال على مرتبة الخلف وقال الله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعدتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون والشاهد ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فهو سبحانه والذي جعل الإيمان محبوبا أو أحب الأشياء إليكم وهو الذي حسنه بتوفيقه وقربه وهو الذي حسنه بتوفيقه تبارك وتعالى وهو الذي قربه إلى قلوبنا وزينه فيها والذي جعل ما يضض الإيمان من الكفر والكسوق والعصيان مكروها عندكم وذلك بما أوضع في قلوبكم من كراهة الشرق وعدم إرادة فعله فالفاعل في كل ذلك هو الله تبارك وتعالى كما قال صاحب فتح البان في مقاصر القرآن صديق حسن خان رحمه الله وتعالى وابن السعد في تفسيره وكما قال ابن في كتابه القيم شفاء العليل وهناك آيات أخرى كثيرة جدا في القرآن تدل على أن الله تعالى هو الهادي المضل والمؤيد لعباد المؤمنين والهازم لأعدائهم وهو المضحك والمبكي وهو المميت والمحي وكل ذلك دليل على مرتبة الخلق على أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام الحفظ ابن كثير أورد هذا الدعاء في تفسيره لآيات الحجرات السابقة واعلموا أن فيكم رسول الله قال لما كان يوم أحد خل بالك لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون يعني على النبي والمؤمنين معه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه استووا حتى أثني على ربي خل بالك بعمل الكلمات النبوية الجميلة دي تثبت مرتبة الخلق كمرتبة رابعة مراتب الإمام بالقدر الله علم, علم وكتب وأراد وشاء وخلق فقال عليه الصلاه والسلام استووا حتى اثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال عليه الصلاه والسلام اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما اضللت ولا مضل لمن هدي ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول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 اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رأى الإمام أحمد في المستدرك، في مسنده، والحاكم في المستدرك والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله تعالى فترى في هذا الحديث الإقرار الواضح بأن الله تعالى هو الفاعل لكل هذه الأمور التي طلبها البشير النذير صلى الله عليه وسلم وأيضا تنبر هذا الدعاء النبوي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسك والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والحديث رأى الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه طبعا الشاهد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها فالفاعل لهذا هو من الذي يطلع منه رسول الله هذا هو الله سبحانه وتعالى قال سعيد بن جبيل في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قال أي فالخلق لله والإنسان قادر على سلوك أيه ما شاء ومخير فيه الفجور أو التقوى قال فالخلق لله والإنسان قادر على سلوك أيه ما شاء ومخير فيه وقال ابن زيد في معنى الآية جعل ذلك فيها أي في النفس بتوفيقه إياها للتقوى وخذلاله إياها بالفجور. اللهم لتخذلنا يا رب وعن ورات مولي المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله خلف الصلاة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 لما منع فالمعطي والمانع هو الله والفاعل لهما على الحقيقة وهذا يدل على أن الخالق والله سبحانه وقوله ولا ينفع الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى منك غناة أو لا ينجيه حظه منك بل ينفعه عمله الصالح لا ينفعه غناة لا ينفع الجد منك الجد لا ينفع ذا الغنى أي صاحب المال لا ينفعه ماله أو غنى إلا إن كان صالحا لا ينفعه إلا صلاحه وتكوى ومن الأدلة الجميلة ما رأى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب يوم الخندق كان النبي يحفر مع الصحابة وينقل التراب معه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صنا ولا صلينا وفي لفظ البخاري ولا تصدقنا ولا صلينا فأمزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ده كلام النبي يا سلام والله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا وإذا أرادوا خدمة أبينا كلام النبي جميل الزاك عليه الصلاة والسلام طبعا الشاهد هو قول النبي لولا الله ما اهتدينا وزين قولوا كده اللي مش عجبه والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا شرب العزة يقول يا منن عليك ان اسلمك كل تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين وعشان ما تروحش كتير وتبعد يعني انا قلت لحضرتك قبل كده لو انك راجل مسؤول في شركه الشركه بتاعتك وعندك موظفين وجيت على موظف تعالى يا فلان مدته مكافاه 100 شركة شركتك وملكك ومالك تعالى يا فلاد ديته من الجنيه وانت يا فلاد تعال مخصوم منك من الجنيه حد من الموظفين يقدر يعدبك ليه؟ قلت يا أخي من حكم في ماله ما ظلم دي حر شركتي طيب السؤال الثاني الرجل ده أعطى الموظف الأول مكفأ من الجنيه لحكمة ولا بدون حكمة مش كده انا رجل اجتهد وتعب وخصم من التاني المجنين لانه ايه اخضر او قصر طيب يبقى الاول لا يعاتب لانه تصرف في ملكه في ملكه ولا يعاتب لانه اعطى ومنع لحكمه فاذا كان هذا في حق البشر ينفع عن خالق البشر الكون ملكه وهل يفعل الله شيئا في ملكه بدون حكمة؟ لا والله. اتحلت القضية. والله تحلت بالكلمتين. فشوف النبي عليه الصم يقول: لولا الله ما اهتديت. فدليل على أن الله عز وجل هو خالق العباد وخلق أفعال العباد ومنها الهدى والصلاة والصبرة. فإن تأثر شيء فبتيسيره وإن تعثر شيء فبتقديره وما ربك بظلام للعبيد لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من كل أعمالهم هذه مرتبة الخلق وإن شاء الله تعالى يعني أكتفي بهذا القدر الليلة وأفصل بإذن الله عز وجل في أقوالي أهل السنة والجماعة في هذه الأرتبة لأبين المنهج الحق فيها دون أن أخوض في أقوال أهل الباطل من فرق الضلال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه والرضا عنه وأن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبقضائه وقدره إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم